بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتهذه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مرفوعه مطهره بايدي سفره خراما بدره قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من لطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاع عندكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامّه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها وترى أولئك هم الكفوة الفجر